إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهد أنني بريء أمم ما تشركون من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 بِنَصِيَّتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُبْعِثْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبُّ بِقَوْمٍ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضْرُونهُ شَيْئًا إِنَّ رَبَّكُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَهُ دُوَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْ ونا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا. الدنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عاد كفر ربهم ألا بعد لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم قُلْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَضْوَى وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا في شك مما تدعون اليه مريب